في هذه المدينة وفي هذا المسجد من عاطل أهل السنة والجماعة علينا أن نتواصل بالثبات على الحق وخصوصا في هذا الوقت الذي كفرت فيه التثم والشبهات يقول ربنا سبحانه وتعالى إن سبينا قالوا ونقول الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأكشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخر ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ندلا من غضور رحيم وفي صاحب المسلم من حديث سفيان في عبد الله الثفق رويا الله عزيز قال قلت يا رجل الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله أستكم وجاء في كتاب السنة من أبي عامل بسند صحيحا من حديث سفيان في عبد الله الثفق رضي الله عن فلق قل رضي ثم أستكم وما نصر الله سبحانه وتعالى دعوة أهل السنة إلا بالاستقامة على التوحيد والاستقامة على السنة والاستقامة على منهج السلب الصارح ربع الله عليك وما ظهرت السنة جلب إلا الله أهل وكثرت فيه الخيرات والبركات وقلت فيه الشر كما أن الغدع ما ظهرت في بلد إلا وأزل الله واحد وكثرت فيه الزتن والضللات وكثرت فيه الدعاة إلى الشرك والدعاة إلى الغدع والدعاة إلى الزتن والتحزق علينا أن نحمد الله عز وجل الذي من علينا بالاستقامة على التوحيد والاستقامة على سنة رسوليان صلى الله عليه وعلى آله وفي الصحيحين من حديث أنت ربي الله عنه يقول لبينا عليه الصلاة والسلام فمن راهب عن سنته سليس منه وقال ابن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة حدثنا غزة قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت عن أنت ربي الله عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من رغب عن سنة لي فليس منه قال الحقر بن حجر رحمه الله عزيز الرغبة عن الشيء الاعراب عنه إلى غيره والمعنى من ترك طريفتي وتمسك بطريفة غيره فليس منه فعلينا نحن بالله عزيز الذي وقفنا لسلوك سبيل أهل السنة سبيل أهل الحق سبيل أهل الاتفاع فإن الإنسان لا يوصف بالتمسك بالحق والتباة عليه والدفاع عنه إلا إذا سلك سبيل السلام الله وضع الله عليه يقرشه الإسلام رحمه الله عليه, عليه فمن سلك سبيل أهل السنة استقام حوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاقتدامة وإلا خطل فيه جهل وكذب ومقص وكناب إذن الثبات على الحق هذا هو طريق أن تسلق سبيل السلف الصالح رضو الله عليه عقيدة وعبادة وتوحيدا ودعوة وتعليفا فإن ذي حرار عن سبيلهم الحبذا كذلك وقوعه في الشد والجذع والضلال والشراب والتحدد والفتن يكرر هذا بشكل الاعلان من الدنيا والله عليه كما الاستقرار وانما حصل لاهل الجذع والضلال من انحراف من بسبب ترقي بعض ال وأخذ بعض الباطن وكثمان الحق ولد الحق بالبعض ما حصل لأهل البدع والطلاة من الحراف عن الحق والهدى إنما هو من سببه بعض الحق ترك بعض الحق إذ لو ترك الحق قل ما تقي له شيء يزيد. ترث بعض الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولفس الحفل, الحفل بالباطل إذا من أراد أن يوضح للثبات على الحق عليه أن يتمسك بما كره السلام صلى الله عليه وسلم في جميع أكواب الدين والسادقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه لأسلام رضي الله عنهم وغضوا عنهم يقول الحاب النحج رحمه الله عليه فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلم واجتنب ما أحدثه الخلف ويقول الإمام الأوزاء رحمه الله عليه إمام أهل الشام وإمام أهل السنة إمام أهل السنة في بلاد الشام في افضل مستك على السنة وقد حيث وقت القول وقل بما قالوا وقف عما تفو واسلك سبيل ثلاثك الضائح فإنه يسعف مواتيه تثبت على هذا المنهج الحق حتى تلقى أرض فكثبت عنه وتعالى يقول الطبيب بن عياغ وحمد الله عليه كما ثبت للشعب الإمام بيها في أحمد الله لمن مات على الإسلام يسلم هو لمن مات على الإسلام يسلم ثم بكى على زمان تظهر فيه الندع فإذا كان ذلك فليكثر من قول ما شاء الله أي ما شاء الله يخوض الأمر إلى الله ويخبر على الحق ويخبر على السنة والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصفر وقال الله سبحانه فماذا بعد الحق إلا الظلام وأهل الحق هم أهل السنة ومن عداه أهل الفداء والظلام يقول العلامة أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه وأهل الزنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل الهدع فإنهم الصحابة صديقه تعالى عنه وكل من سلك نهجهم من خيار السابعين رحمة الله عليه ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الكفهات جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ومن اكتبى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله من اتصال في المدل والأهواء والنحن حتى العام وإن لم يكن محززا وإن لم يكن طالب علم لكنه يحب السنة يحب أهل السنة يداجع عن السنة يسأل عن الدليل يعمل مقصد الدليل هذا من أهل السن الثاني الشيخ الله, الله عليه يقول السن هو الذي يحب أهل السن ويحرص على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تثبت على الحق إلا إذا تعلمت هذه رسول الله صلى الله عليه لا يمكن أن تكون رجلا حتى تتعلم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام يقرر هذا السلف رحمة الله عليه هذا ابو الزناد عبد الله بن ذكوع رحمة الله عليه يقول كما في تهدي بالكمال للحفظ للذين ما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة ما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة إذن أهل السنة هم أهل الحق هم أهل الاتباع هم أهل الهدى وبمتابعة السنة يتميز أهل الاتباع من أهل الأبواه والظلال والإكام كما قال الله سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يستجعون أبواه ومن أضل من من اتبع هواه إذن من الله اتباع السنة قولا وفعلان هو الله يقوم إلى الجنة فالذين آمنوا به وعذروا ونصروا واستبعوا النور الذي أنذل معه أولئك هم المفهنين والعبرة لمن ثبت ولد من طريق الثلاث ومشى على قواعدهم وليست العبرة بكثرة القائرين أو في اللذين نحن في زمن بعض الناس مذا قلت له إلزم السنة والزم الثلاثين والزم نهج الثلاثين يقول أنا مع المشاهد والصواب أن يقول أنا مع الحق أنا مع السنة أنا مع الزليل وقول القائل القول ما قال المشاهد خطأ فإن الثلاثان يقولون كل أحد يؤخذ من قوله ويضرك إلا صاحب ذاك القبرين صلى الله عليه وعليه قم بطير قول التلف وقول التلف والحق قال الحافظ المرجب رحمة الله عليه مميناً قبل علم التلف القلب فلا يوجد في كلام غيرهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود لأوجز لفظ وأكثر بعض لأن الصواب أن يقال كل أحد يؤقد من قوله ويسرد إلا صاحب ذات القبر صلى الله عليه وسلم. عبد الله من المسعود رضي الله عنه الصحابي الجديد يقرر أن الجماعة موافق الحق وإن كنت وحقا حتى لو كنت وعندك في بلد جل وأنت معقسم بالكتاب والسنة وذلك سبيل السلف بعيد عن التحذب والكتم والانحراف فأنت جماعة قال عبد الله المسؤول رضي الله عنه كما ثبت عنه بالفقي والمتفقه للحفل الضغدال الجماعة الكتاب والسنة وإن كنت وحده وقال رحمة الله رضي الله عنه الجماعة أهل الحق وإن كنت وحدك الجماعة أهل الحق وإن كنت وحدك إذن للحبرة في مواسفة الحق والسلم وإذن للحبرة بقول هلان ولا هلان فما تعبدنا الله بأقوال الناس والحق ليس محصوراً بثلاثة ولا أربعة ولا خمسة قال الحافظ الذهب يا رحمة الله عليه كمس السياسة فالعلم بحر بلا ساحل وهو مفرق في الأمة من التمث هو الجفن عليك أن تلزم الحق وأن تلزم جاذب فتستلف رؤون الله عليه ولو كنت وحده هذا الشيخ نعم الإمام الواجن رحمة الله يقول إياك أن تغتر بكثرة المؤيدين للباطل ولا الألقاظ الضخمة إياك أن تغتر بكثرة المؤيدين للباطل ولا الألقاظ الضخمة وكن مع الحق حيثما كان وكن مع الحق حيثما كان انتهى سلام رحمه الله من المخرج للإنها ويقول كذلك وأنت أيها الزن إذا كنت وحدك وأنت على الحق فلا تبات قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة آنة شتاء حنيفا ولم يدن فيه كان أمة وحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم رئيس النبي ومعه الرهر والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد قال فامتى تتمسك بدينه ولو كنت وحدك ان ذا كلام رحمه الله من كتب المسجد يجب على المسلم ان يلزم الحق وان يقف على الحق وان يدافع عن الحق ولو كان وحده لا بد من الخض في البيان قال الله تبارك وتعالى امر بالصدق والبيان ونهى عن الكذب والكتمان كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام في الحديث المستفي عليكم قلبي يعاني البياض ما بيد يتطرقا دليل صدق وبين بوري في جسدنا وان كذب وان كتم وكذب محفظ قركة ذي غهما من صحبه هذا الحديث إذا كان ربنا سبحانه قد أمر بالبياء في الصدق والبياء ومهى عن الكثمان والكثم في أمور البيج والشراء فكيفة أمور العقيدة وأصول الإيمان ووصول المنتقل هذا من قد أولى من طحديه هذا الحديث عندي الحكيم بالحزام رضي الله تعالى يغز من بيان الحق ليهلك من هلك عن بيانة ويحيى من حزي فكان السلف رضا الله عليهم يضعون بالحق والسلم جاء في ترجمة لإمام من السياس يقول الحق والسهد رحمة الله عليهم والصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة والإخلاق والصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاق فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام والمخلص والقوي بلا إخلاق يقدر فمن فام بهما جميعا فهو صديق ومنظرنا فلا أقل من التألم وجه الكارب ليس وراء ذلك إيمان فلا هو زينا فإذا لابت من ديان الحق حاصل التلبيذ حاصل وإذا قردت أن تثبت على الحق فمن أعظم الأسباب التي تثبتك على الحق أن تلازم أهلك أن تلازم أهل الحق الذين لا يبحثون في الله إلهم فلاه يدورون مع السنة حيث دار ومع الزليل حيث دار هذا الحق يذكر من صفاتهم من صفات أهل الحق ومن اجل ثناء النبي والا ا تركبون عليه اذ ذاكرون عنه الذين لا ينحرفون عنه يمينا ولا شمالا ولا يقدمون لاحد عليه مقام لا يقدمون قول المشاء ولا قول احد قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله سلف وما دل عليه الحديث والبرهان والحجه والذي يقدم هو الذي يعلل به هو الذي يحتكم اليه فإن الثلاث ربما ضي عليهم كانوا لا يقدمون على السنة خول الأحد فكل الحافظ ربما ضي عليهم فإنهم إلى سنده ينتجون فأهل السنة المحضة فأهل السنة المحضر فإنهم إلى سنة ينتسبون يدينون دين الحق أن توجه سركائب ويستفرون معه حيث استفرط مضالبون يدينون دين الحق حيث أن توجه المرائب ويستفرون معه حيث يستفرون مضالب هكذا ينبغي المسلم أن يدور مع الحق وأن يدور مع السنة فنحن في زمن كثرت فيه السهيد وكثرت فيه المعادا لمن ينصر الحق وينصر السنة وينصر من السهيد نحن مأمورون بالإستقافة على الدين ومأمورون بنصر أهل الحق من كان على السنة وعلى المنهج الثلبي فنحن مأمورون بالوقوف ومأمورون بنصر ومن ومن حاذ عن هذا المنهج ومن حرف عنه ولو شيئا يثيرا نصحناه لي أننا تبين هذا انشاء والمعارضه حذرنا منه وتعال هذه طريقه المستن عبد الله بن محمد يخلف وقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم عن القم ثم عاد يخلف فقال له اقول لك ان اهل الذي صلى عنك كذبوا كع والله لا أكيّنك أبداً هجره حتى ما إنها السنة وهكذا الثلاثة لن كله عن غلوة تبوك وهذا أجل الله مريم أمام. لتعلم أن المسألة دين ليس به محاباته أحد بل دين سباب على الحق ولو لاهل لتحذير ممن خالفك الى من كان ثلاثه الذين كلوا وفي وامر بهجرانهم حتى أنزل النصح بذلك وقد الصحيحين من عبد الله بن مالك رضي الله الله رضي الله عنه هجرهم النبي فاعذلهم وامر بهجرانهم وهم من فضلاء الصحابه اذا غيرين من احبب فكيف بمن حرك دعوه وقلقل بها واحد بها فيكم الا يستحق الهجر الا يستحق البعد عنه الجواب لا ايذري انهم من صحاب رسول الله صلى يقول شيء شيء تماما لقد بهم مجموعه تاوام أن خلاصة ما جاء عن أئمة الثلاث من, من المعتقدات يجمعه فصلان أحدهما في ديان السنة وفضلها والثان في هجران في دعوان ما نقل عن أئمة الثلاث من المعتقدات يجمعه فصلان أحدهما في ديان والثاني فيه الجرائم البدعه الواضحه هذا فريق من قال لي محمد بن ابو احنه الله عليه وقد ناص الصحابه والتابعون واتباعهم وائلماء السنه على هذا مجزمين متفقين على معادات أهل في ذهب المعاجرات ونحن نقول لهم قال سليمان بن حرب أحد الشيوخ الإمام كما في ذا من الكلام من زال عن السنة لشعرة فلا تأكد سنة من زال عن السنة لشعرة يقول شهر الكامر الله يعلم وكان الثلب يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأحوال انتهى كلامه رحمه الله من الاستقام وكان الثلب يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين كل هذه الخوارئ تبين بطلان من قاد أن الزن لا يكون مبتلعة إذا تساهل في بعض الزن هذا قول في إباية الأخرى وهو مقرر في من الكواهر الإبانة المتعكة الإبانة خلدية فإذا إبانتان إبانة سلدية عبد الله من وفا الإمام وإبانة خلدية وهي إبانة نعم يقول في كتابه هذا السني لا يكون مفتدعا إذا تسهل ببعض السن الشيء الإسلام يرد عليه فيقول وكان السلف يردون كل من خرج عن الشريح في شيء من الإنين من أهل الأكوة إنسى كلام رحيم الله من الانتفاع ويرد عليه أن يمام الشوتان رحمة الله عليه في أدب الصلب يقول فإن أهل البيضاء لم يمتروا جميع السن ولا عادوا كتبها الموضوعة لجمعه بل حق عليهم اسم البيضة عند سائل المسلمين بسبب مخالدة بعض مسائل الشم وهكذا يرد على هذه القائدة آخر أبي بكر نصف الدين رضي الله حيث يقول كما تضايح الإمام البقاري لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى انترك شيئا من أمره يا نبي ترك بعض الصلم سبب للوقوع في والضلال فيها إني أخشى إن فاكم شيئا من أمني إذا أردت أن توقف للثبات على الحق وللثبات على السلم وللثبات على المنهج الثلاثي فهذا هو المنهج الذي كان عليه السلام إلزم طريقهم وسبيلهم وتمسك مما كان عليه من الحق ومهدى وضغم الأسوة وذلك يقول الإمام الأوذاء رحمة الله عليه كما في زمن الكلام للهروي وقد جاء الأثر عند الإمام في فتن الأجابي بالشريعة عليك بآثار من تنم وإياك وأرأ الرجال وإن بالقول فإن الأمر ينجل حين ينجل وأنت منه على طريقه عليك بآثار من تنم إن كان طريقة الصحاب والتابعين في طمع. إذا كنت في البدع من الوقوع في الضلالات من الوقوع في الفتن من الوقوع في, في التحذب لا تدافع عن أهل الباطن لا تدافع عن مصطل ولا عن منحرف. من تقرر حذبيته بسدل والبراهل والحجد فأيه تدافع عن واحد. حتى يتوب إلى الله ويرجع عن حذبيته وعن الحراسة لا تجال على أهل المغفرين وعن المحارفين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى نبي عليه وسلم الحزبية شرها تكون شذرا ثم تصير زراعا ثم تكون ذاعة وأمليا لنظرته يقول الإمام أبو محمد البرد هذا في شخص سلم أتنى في إمام أبو محمد البردهاري مصر. ما تكره من كتب عقائب السلاس؟ كتب العقائب شرحة سنة في إمام البردهاري السنة لعبد الله بن أحمد السنة يرجع فيه السنة لعظم هذه من كتب العقائب لماذا سمى المؤلفون بهذا الهدف؟ السنة لماذا؟ ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الناح الإمام أبو محمد البردهاري الحسن بن علي بن كان قوالا في الحق داعية إلى لا يخشى الله جون البدأ رحمه الله يقول احذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدأ تكون كبارا فإن صغار البدأ تعود كبارا ونصدق هذا أيضا قول شيخ الإسلام رحمه الله عليه الصلاة حيث يقول لا تزال لا يزال الإنسان يخرج من بذن لا تزال تخرج الإنسان من طغير إلى كبير حتى يخرج إلى الإلحاء والسلبة نسأل الله العبي ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله حجب التوبة عن طاحب كل بداع لعظم لخطر البداع لعظم الأكتاب الذي يتبذلون عن الحق مجانبة البداع وأهيان إن الله حجب السوبة عن طاحب كل بداع حديث أنا عند التبران بسند حتى التو محجوبة عن المتدر حتى يدع دي والحزبية ببعض المعينة الحزبية تبدعها بنفسها فمن تحذب ووالى وعاد على التحذب على الحزبية فهو مبتدع كما قال الشيخ فالنجم الله عليه وغيره تحذروا من الحزبية ومن الدعاة إليها شيء ما رحمه الله يعلمه يقول وقد اكتلي المسلمون اليوم بالحزين التي نزخت كثيرا من الشباب وطرقت شمل المسلمين ورب العزة يقول في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تبرقوا ويقول إن با المؤمنون إخوى ويقول يا أيها الذين آمنوا لا يظهر قوم من قوم والحذيون من لم يكن معهم تنكرون ونظروا عنه ولا إله إلا الله كم من شاب قد مسخوه بسبب الحذي يكون حافظا للقرآن مبرزا في الحيوم الديني فإذا التحق بهم شغلوه بالفرهات والأباطيل حتى فزحت مهل الماد والناس يمتتمون إلى حزين حز الرحماء وحز الشيطان كما أكبر الظاب الشيطان انتهى كلامه رحمه الله من الجامعة الصحيحة من, من فرك بين أهل السنة فإنه يعتبر من الذين تركوا دينهم وتنشقهم تركوا الذي يفرق بينهن السنة هذا يكتبع من البدن تركوا دينهم وتنشقهم قال الشيخ الاسلام بن سيمية الله عليه والفي دعك مقرونة بالفربع. كما أن السنة مقرونة في الجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدأة والبطأ انتهى سلامه رحمه الله من البيتفاة ويقول ابو الساكن الشاقري رحمه الله بالاعتقاد والفرقه من اقصى اوصاف المبتدعين اذا اردت ان تعرف من هو الحزبي اسمح الى كلام السرخ يقول والفرقه من اقصى اوصاف المبتدعين الدنيا يقول على قلنا هذا علامه اصحاب الانوار اصحاب الحزب المتمرض قال تعالى وَاعْصُصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّفُوا وَلَا تَفَرَّفُوا إذن علينا أن نلزم كما فقدم سبيل السلب الله عليه وأن نحضر كل الحضر مما قال لذلك ومن أيضا الأكبار التي تزلزل الضبط عن طريب أهل الحق عن طريب أهل السنة مصاحبة أهل من المتحذبان وأهل الفدل قاطب يكون نصعد المسعد رحمه الله تابعين كما تحبان من أبي عبد الله الضبط والاحتقاظ في الإمام الذكين فيه لا تجالس مبدونا فإنه لن يخطئك من الإحلاق الثلاثين إما أن يخطنك في تجازع أو يؤتيك قبل أن تبالي لا تجالس مستونا لا تقل تهم إن شاء الله أجلس معه وربما يهتدي على يدي فتكون أنت صيدا أنت تكون صيدا لك النسادها كثير بالرجال امران بن حطان كان له ابن تعمل على رأي الخوارج قال اتزوجها واهديها وصرقته الى مذهبه والعثر في ميزان العزال السهدي وقد جاء ايضا حزان من وقف كان امران بن حطان من اهل السنة فقدم غلام من اهل عمان مثل اللبن فقلبه من مقعب يعني في مجلس الراحل القلوب ضعيف وشغف هذا احمد بن قيس كما بي وصول اعتقاد اهل السنة يقول لا تجاري الصاحب زيغ فيزيغ قلبك لا تجاري صاحب زيغا فيزيغ قلبك ونبينا عليه الصلاة والسلام فأذكر ذلك أي أن مجالة الأشرار وأهل الضيء والضلال يسبب أن يكون في قال ربي البخاري رعيمه الله حدثنا محمد بن العلم قال حدثنا هو أسامة عن قرين عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعرين رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زل الجليف الصالح والزوم في حامل المسك ونافخه فحامل المسك ما يحذيك وإما أن تبكأ منه وإما أن تجد من ليه حمد وإما ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ليه حمد وإما أن تجد ليه حمد وهذا عبد الله, عبد الله كما تكتب الشريعة يقول لا تجالس أهل الأهواء بان مجالستهم انهبر يقضي القلوب وهذا امره امي عمر رضي الله عنه كما في الحديث النبوي يقول اعتذل ما يغذي تحذر كل حذر من مجالسه اهل الضلال اهل الباطل الانصراف كل ملازمه لاهل الحق لاهل الهدى لاهل الكتاب لاهل السباه يقول بعض الناس انسبت عليهم امر الفوضى ويريدون ان يتنازل الرئيس تحلا من شافل تنافر وما ضرورة الجدال الحمد لله هذه مهارات عندنا حكمها على السنة وأن ليست إلى الإسلام من شيء وأن من اتباع سبيل الكافرين القروج مظاهرات ومثيرات هو من اتباع سبيل الكافرين ولا يستفيد المسلمون من هذا شيئا أول مضارة كلام وآخرها قتل واهداء وزفق الادماء تنظر ما يترتب على هذه المسيرات المنحيثة وأنت ترى المات يهر وولدة الشوارع كالمجانين فأحمد الله أن عافاك أيها الظن من ذلك وأنت في بيتك تعمل في السنة وفلزا طريق الثلاث قال الثمامة في الخاسم رحمه الله في كتب الحجة وإن السنة تذوم البيت في الفتنة فحصلت الفتن بين المسلمين قد وفتان هذه الفتنة هي التي تبتدل ولكن ليس من الفتنة أن يظهر هناك أن يظهر محق ومفضل لما يظهر محق ومفضل فصارت المسألة حق وضعها حق وريون قضوى ويؤيد وباطل يدحض ويغير طرانه فهذا شيء وهذا شيء اخر اذا الحكمه التي ذكرت ذلك هي الفتاوى التي فيها حكم في ما بين المسلمين قسم وقتال من, من سننا ابتزال ومن سن اهل ذم الليل في الفتنه فان قال هذا الامام ابو القاسم صلى الله عليه في كتاب الحجه في بيان المحجة وشرح عبدتها بالسلم تعلم أن هذا ما مؤمن ما عليها بالسلم وقد رأينا في هذه المظاهرات أموال بما تسبك كما تقدم واعتداء على اموال المسلمين هو عليه الصلاه والسلام يقول كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه اراجعوا مسلم الحديث الي وراي ان دماء واموالكم واعراضكم حرام مثل الذي هذا كثير وكل خير ابتلاء من سلم اهل الظلمه لا يطالبون من والي أن يتنازل لكن يطالبون منه الحق في شرع الله حق الكتاب الاداب وأما الخروج عليه وقتاله فهذا منهج الخوارج ومنهج أهل الفضاء أجمعين ومن العجيب أن يستجع هؤلاء للتشاور وهم الذين يزيرون الفضاء والإمام أحمد رحمه الله عليه يقول ولا تشاور أحد من أهل الفضاء في دينه ولا ترازقوا في ذلك فإذا دعي للاجتماع علماء متحذبا وأطحاب الجمعيات وأطحاب التحذر أولا هو جد نذير الفدأ أولا هو الذي لا الناس للخروج فلا يستشافل من كان مهتمنا من كان على سنة من كان صافيا من الفدأ صافيا من التحذف صافيا من الفدأ والكلافل إنما يلعى للتشاوى أهل الحق أهل الظنة الذين الذين لم يتلبسوا بمدعاء وليس لهم مطابع دنيوية لا يرون ملك الملك والرئيس ولا غير لا يرون شيء شيء من الإسلام الديمية رحمة لما أوشى به من أوشى إلى الملك الناصر في ذلك الزمان قال بعض تلامه بلغني أن الناس قد اجتمعوا لك وأطاعوه وبنفسك وأن في نفسك عقد الملك انتفت إلى شهر الإسلام وقال والله أن ملكك لا يمساوي عندي فلسل فتبسم الملك وقال إنك والله للطالب وإن الذي وشبك إليك أهل السنة يرون السنة والدعوى عندهم أبلاً من السنة فهم يرون الخروج ولا يرون الجدل هذا إمام المحدثين وعبد الله عبد المحمد إمام المحدثين والناصر الشتين والمناظر عن السنة والصابر في المحنة يقول ولا يحل ركالكم الضعن ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مستجر على غير السنة وكلامه هذا في أصول عن السنة والجمع ولا يمكن أن تجد هذا الكلام في أي كتاب من كتب أهل الانتدام لا في كتب أهل الرجل ولا في كتب أهل التحذب ولا في كتب أصحاب الجمعيات كلهم يجمعون الخروج على الوالد ما افتدع رجل رجعة إلا التحذب غيره فوقت السني كما تقدم أن يتزاعد عن الهتم وأن لا يشارك أهلها وتعاونوا على البر وستقى ولا تعاونوا على الهتم والبدوان وأولى الذين يشجعون كما تقدم عن المظاهرات هم علماء السوب وهم علماء التحذب والضاطم وصدق نبينا عبدالفرس والسلام يقول إنما أقاف على أمتي الأئمة المظلين رجل أبو داويل عن الحديث في والولاة وإن كانوا ظلم يجب الصبر عليهم لأن الخروج عليهم يترتب عليهم هذا العظيم وذهاب للأموال وذهاب للأعراض وذهاب للأمن وذهاب للدعوة الحديث والي هذا زدد في صاحة الدخار من حبيث الدبيل بن حديث أنه قال جينا إلى آنس بن بان نشكو أو جاءوا إلى آنس يشكونا ما يلقون من الحجاء فقال اصبروا فإنه لا يتي عليكم عام إلا والذي بعده شغوا حتى تلك وغضكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه قال لهم اصفروا اخرجوا هذا من هجال قال اصفروا والحزيون يقولون اخرجوا واهل الله يقولون اخرجوا واصحاب الجميع يقولون اخرجوا أما أهل السنة الثلاثيون على الحق والهدى الذين يحكمون الأدلة ولا يحكمون الواقع ولا يحكمون العقود فليحكمون الأدلة والذن والأذار يقولون اصبروا لأن الله صلى الله عليه وسلم قال اصبروا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم حامل لولذي بعده شغوا منه حتى تلقوا ربكم وقال اصبروا حتى تلقوا نحن وأما المعاطي فتشف أن الولاة عندهم معاطي كما أنه عند غيرهم معاطي فنواجه أرنا جميعا أن نبادر في التوبة إلى الله الحفقة والمحكوم فتوبوا إلى الله الجميع أيها المنزلون لا يبادر بالتوبة إلى الله على الولاة أن يحكموا شرع الله وأن يحكموا انكتاب الثنة وأن يقيموا الحدود على المرتبتين على المخلكين على الزنادقة على الملاحدة وكذلك الذين ضد الحدود على الذنا وانقتلوا والذين يسيئون الاموال الى اخره عليه ان يقيموا شرع الله عز وجل واجب على الناس ان يطيعوهم دينما لا حكم اجتماع المشايخ لافتتاح المسجد كما تقدمنا ان اتجاه الملاجي عن ما داين نقد الاقتباح هذا لذا نافع على احد من السلف وكل خير الاقتباح انتلف كل شر إن القلب الالم كان السلف يسعون للمجادي في الثرى بالصلاه وفي دروز العلم وان ان إذا اذا صار مجلس جديد يجمع واطباباته هذا كله من تعليم المتحدث ليس من فعل اهل السن لكن بعضهم يذهب من أجنان يأكله الشيء قال يأكل اللعب لا تأكل عند صاحب لدعي عبد الله بن مضاقر كان له صاحب حزب قال هذا الرجل أكلت أكلة عند صاحب لدعي فبلغ ذلك ابن المضاقر فقال لا كلمتك ثلاثين يوم كما جاء ذادي دا العب حجره ثلاثين يوما لأنه أكل وجبثا واحدا عن صاحب لدعي كذلك أكل كد من يقبل الكباشة في الأمام من الصورية والعلمية من يقبل الكباشة صلى, صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما قولكم لمن يقلل من شان طلاب العلم ومن شان عدود الرجل العلمية طلاب العلم من أسباب السباب على الحق وثباب على السنة القراءة في كتب الرجود العلمية لأن لأننا رأينا الذي لا يقرأ في كتب الرجود العلمية لا تراه يفتح على الحق لا تراه يفتح على الحق والزنة أو لا تراه من الثالثين على الحق والزنة بل يتذلل في البحر. فالقراءة في كتب الردود العلمية تزيد كثباتا على الحق تطيرا في الحق وخصوصا تلك الردود العلمية التي تخرج من دار الحديد بدمه أشف كتب ملازم فيها تكرير للسنة وإنكار للبلع تكرير للحق وإنكار للباطل تكرير للتوحيد وإنكار للشرك بيان لأحوال المغطلين والمتحذبة الكراءة في هذه الكتب تزيدك هو قطل وهو تمثل من عجل سلسل وبصير بالحق وبصير بأحوال المطلين والذي ينصح بعدما الكراءة في هذه الكتب يعتبر من الغش والذي فأخذ لم يقول من غشنا أليس من بل الذي يخذ عن الكراءة في هذه الكتب يعتبر ظهيرا لأهل الباطل والتحذب على أهل الحق الكلامه لا تيبة لهم كائناً من كامل سواءً كامل من الشيء أو من غير. هل يلزم من التدبيع أن, أن يصرح بحذية المجروح وحظون ظاهرة للناس أن يكتفى بالجرح من العالم الثقة المتبصط هذا هو الذي جرى عليه العمل أن جرح العالم الثقة يقول قال اقول قدر العدل والعمل به والعمل باحكامه بما دل على احداث ما وبناء الاحكام عليه من القواعد التي نشاء عليها السلف من القواعد التي نشاء عليها السلف قبول قدر العدل وبناء الاحكام عليه وهم المشايخ لم يقبلوا قدر العدل نعم فقالوا بذلك القاعده التي نشاء عليها السلف وهي قبول قدر العدل وبناء الاحكام عليه الشيخي حياء ثقة ولا ما هو ثقة عادل ليس بعادل عالم ليس العالم عالب ثقة لم يقبلوا حضره خالفوا قائدة الثلاث الثلاث يأخذون بخبر العدوى من الاحكام هي طارق مريب ذكرت لأخواني من مجلس أن حجة الشيخي حياء ظارت على المشايخ من عدة وجود الأول قال إيهاب الكثنة السيد عبد الرحمن التي تكررت حذب يده بالأدلة والقراهيم والحجة وليس عند المجاية شيء. ظهرت حجة الشيخ على المشايخ للعجة الجوة الأول أنه صاحب حق والذي عليه الصلاة والسلام يقول إنه صاحب الحق الثاني أنه أعلم بالكثنة من غيره لأن الكثنة وقعت في مات وقعت في غيره ومن علم كجة على من لم يعلم الثالث انه أن مجمل والمشائع نافو والمجمل مقدم على التحديد وهذه من القواعد التي مشاعت عندنا الرابع ان الجرح المفسر وجرح المشائع او تعبير المشائع مجمل والقاعده التي مشاعت عندنا بان الجرح المفسر مقدم على التحديد تحديد المشائع تحديد الى الدريه والمشائع تعبيرهم والجرح المفسر مقدم على التعديل هذه قاعدة لشعلي السلف فلا يلتفذ بعد ذلك إلى قول من يقول أنا ما أعرف في حسيا لا أنا لا نقول له إذا كان مقتنعا بكواعد السلف وطريقة السلف ومنهج السلف هذه كواعدهم التي مشوا عليها مشوا عليها فليسعهم رسيحا قال ابن الوزياء رحمة الله عليه تعلم ابن القيم الجوزية كما بيّن حقا على الحق والواجب هو الاقتداء بالكد في فهم نصوص الكتاب والسنه ويتاونا ما وثقهم في قول النبي صلى الله خير الناس قرنيه انت كلام الخامس لكن الخامس ذكرنا لوجه التوابع نعم الليش الرابع اي هذا اربعة? ذكرت اربعة. نعم? اوكي الخامس ما هو? يا بالحارس ذكرت لكم بالمجلس. اه? اينا. راكت. اه? لوجه ما هو? نعم? صحيح. على كل حال. هذه الوجود تكسي. هل كذلك? ايه? هذه ان شاء الله. قاعدة دارت الله بيكم يا أبو عنا للسلم أن الحق لا يعرف ذا الرجال إنما يعرف الرجال ذا أي شيء ذا الحق ذا ما يعرف ذا الحق لا تقول كلان عجل كبير كلان كذا له شعر ليس هو أكبر من الحق الحق أكبر منه والسنة أكبر من كل أحد وهذا قال الحافظ مح بن رحمه الله ومن قالت السنه فهو محجوج بها والحق في اتباعها من قالت السنه فهو محجوج والحق في اتباعها والضلال في مخالفتها انتهى كلامه رحمه الله لكتاب التميم هذا هو الواجب على الإنسان أن يبقى أن يكد تحرك وقف الزلب وحلى المدارة في قوليكم أن تبيل يزيد كبقيرة أن تحرص على الهلم وعلى ثلثة الهلم المقاجر أفمن يعلم أنما أنزل إليك بغضي للحق كما هو عنا إنما يتذكروا بالنسباب فعلينا أن قواظ الله العلم والتفق في الدين والدعوة إلى الله دعوة سمية ثلاثية مبنية على التوحيد والسنة ومحاربة الشرف والبدع وأن تميز عن أهل البدع وأهل الضلال وعلى الإكرار سيما الله ما نصر هذه الدعوة المباركة إلا بالتميز عن أهل الضلال والأهل الإكرار والآن حاول أن جديد لا يرون التميز لا يرون التصفية والتربية شيخنا رحمه الله عليه كان يقول فلا تقوم السنة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا حصل تميز وتميز أهل السنة من أشيء الله وكلا يقول كلا يفرح كدغي في صهوه أهل الحق بل ربما يكون نكبة وعقبة في طريق سيلة فلا قد من الحناية في الصفحي والصفحي سعي السنة ويطرف مسجد السنة ويمدد مسجد عن الإدعاء وعلى الإحراء على الإحراء هل هذا؟, هل هذا من الصقاء والنقاء حدثنا الله إنما مصر الله هذه الدعوة كما تفزل بالتميز عن أهل الضاطل كان الشيطان أيضا رحمة الله عليه يكون فأنصعوا أهل السنة أن يتميز وأن يبنوا لهم مساجد ولو من اللبن أو من سعف النقر فإنهم لم يستطعوا أن ينشروا سنة رسول الله فإلا بالتميز وإلا فالمتدع لم يتركوهم ينشرون السنة انتهى فلامه رحمه الله من قصة المجيدة وكان السلف على هذا هذا أبو إسحاق الحمداني أبو إسحاق رئيس حسين الحمداني كان يقول حمد الزير من حضر مجنسي كان من أهل السنة سمع ما سكر به أي ومن كان من أهل الهداء يسمع ما يسفن الله في أهل كان السلف يعني سنقول في التربية نقاء وصفاء وهكذا الجنة ما يدخلها إلا من كان صافيا نقيا من الشبك من الهداء من الأهواء انا ثبت في صحيح البخاري من حديث النسائي اذا خاف المتقون من النار حبسوا بين انطره بين انطره بين انطره ذلك التي انهم بينهم مظاهر بينهم كانت ذري حتى اذا هذبوا ونفوا فذن الله ذلك هذبوا ونفوا عن المظالم والظلم مشربهم من yəni məndə kitab